بوك تو بيت خمسة خمسة زمي يازتي البلدان واللغات البلدان واللغات جون اي اوت لندن جون من لندن. جان من لندن. لندن سناوجا وانجليا. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. توي زبروا انجليزكي. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا, ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريد سي ناوجيا فو تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا تا زبوروا هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. <تصفيق> بيتر ومارتا برلين. بيتر من برلين. بيتر من برلين. برلين سناوجا جرمانيا تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. زبروفاتا ليفيدوايتسا هل أنتوا تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن إجلابن غرات. لندن عاصمة. لندن عاصمة. مدريد إبرلين س. استو مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. وبرلين عاصمتان أيضا. главные غرادو العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. تقع فرنسا تقع في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. تقع مصر تقع في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. اليابان تقع تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. كندا سناوجا وسيرينا أمريكا. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بنما سناوجا وسريدنا أمريكا. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما Фи Америка الوسطа Бразил се наоѓа во Јужна Америка. Ткаал Бразил фи Америкал Јанобија. Ткаал Бразил фи Америкал Јанобија. За текстовите и книгите посетете ја страната duplove.duplove.duplove. book2.d